بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا